Allah'tan Şeytan'ı Rajeem, Bismillahi r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 فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون رَجَعْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَجَيْنَاهُم مَّنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَشَأْنَا بَعْدَهَا قَلْمٌ أَخْرِئٌ فَلَمَّا أَحْسُبَ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُلُونَ لَا تَرْكُلُ وَارْجِعُ إِلَى مَا أُتِرْفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لم أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباضل فيضموه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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَهُم مِنْ جُنِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 أم لهم آلهة وتمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى ضال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أضعرافها أفهم الغالبون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 وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالْيَمِينَ هُدًى وَذِكْرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين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 قال الرب ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين فصلى الله لكن ان اسلامكم بعد ان تولوا بدري سيجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون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 قال أَإِنَّكَ لَتَعبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُم شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُم ۚ فَأَثْبِتُوا لَكُمْ مَذَاعِبَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كنتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَانِثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ وَنَمَ الْقَوْمُ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ بِالضَّحَائِرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ عَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ لِبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أنْتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الظر وأنت أرحم الراحمين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 وَذَنُونِ الْذَهَبَ مُغاضِبًا فَظَنَّ أَلَنْ نَقِدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلْمَاتِ أَلَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجِيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ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 والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا واجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 لا يسمعون حسيسها فهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نظم السماء كضي السجل للكتب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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤَاخِى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّمَاءِ وَإِنْ أَدْرِيكَ أَقَالِيبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَفِيهَا شَكًّا كَبِيرًا وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقُونَ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ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 يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتطلع كل ذات حمل حملها وترنّس سكرى وترنّس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد.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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مضغه ثم من عظاميه فاصبحتم وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ضفلا ثم لتبلو أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَجَعَلَ الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّهَيَّجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 له في الدنيا خزم ونثيقه يوم القيامة عذاب الحديق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف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 من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقضع, ثم ليقضع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 هذا أن خصما يختصموا في ربهم فالذين كفرو قطعة لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بدونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحليق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير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 مَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِالظُّلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعْ لِلرُّكْعَةِ السُّجُودِ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُكَ رِجَالاً عَلَى كُلِّ لَامِرٍ يَأْتِنَّ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ رُسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ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 وأحِلت لكم الأَنعام إلا ما يُتلى عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّدَسَ مِنَ الأَبْثَانِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ عُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْضَفُهُ الطَّيْرُ أَمْ تَهْبِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٌ ذَلِكَ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع لا أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة نجعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 ولينصرن الله من ينصره إن الله لقبي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور <تصفيق> وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَكَفَقَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيتُ لِلْكَافِرِينَ فِيمَا أَخْلَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي صانية على عروشها وبئج معضلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعد وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشيطان فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَقُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر بدع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَصْلُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 لَئِن يَشْلُ بَهُمْ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنَّا لَعَفَا الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا مِّنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصكوك وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة